اللي تعال ارتاح أنا عندي سلامك عندي لك افراح لما دعاني ربي اللي تعال ارتاح سلامك عندي لك افراح ما للهم يسودك لي بيحني ومسك ايدك وماشيك بفلح وماشيك بفلح لما سمعت صوته قلت له يا ربي كيف بتنادي عليك وانا مش طايق لما سمعت صوته قلت له يا ربي كيف بتنادي علي وانا مش طايق من كل الشرور اللي دمي طهر من كل الشرور أنا بحب الخاتيم ويخرجوا للنور رجول النور قلبي ساعتها تهالليل تهال وامتلى بالروح لما سمعت كلامه وشوفت الجيرو قلبي ساعتها تهالليل تهال وامتلى بالروح لما سمعت كلامه وشوفت المجروح وعش لك طول عمرين يا ربي بحبك وعش لك طول عمرين هفضل رنم وسلم لك آمري وسلم لك امري بسم الله ابو الابن والروح القدس اله واحد امين يا رب يسوع نشكرك يا رب على كل حال ومن قال كل حال وفي كل حال نشكرك يا رب على عطاياك ونعمك وتدبيرك نشكرك على رعايتك واحسانك واهتمامك نشكرك يا رب على ايدك الممدوده لينا يا رب انت يا رب بتمدد ايدك لينا بتمسكنا وبترعانا وبترشدنا وبتقوينا يا رب انت يا رب اللي بتعمل كده معانا مش احنا اللي بنعمل رغم ان احنا اللي محتاجين لكن انت اللي بتعمل احنا يا رب كلنا ضعف والمفروض احنا اللي نجري عليك لكن انت يا رب من حبيتك وحنانك واهتمامك بينا انت اللي بتجري علينا شكرا ليك يا رب انك بتعمل كده اوعى يا رب اوعى يا رب بطل تعمل كده حتى لو احنا سبنا ايدك حتى لو احنا يا رب سبناك حتى لو احنا بعدنا عنك لو وقعنا في الخطية وشيطان ضحك علينا وبعيدنا عنك يا رب اوعى يا رب تسبنا احنا بنقول لك واحنا واقفين قدامك ان ضعفنا اوعى تسيبنا يا رب بعدين يا رب ما انت عارف ان كلنا ضعف عارف يا رب انت خلقتنا وعارف ضعفنا فيه يا انت عارف يا رب نقطه ضعفنا ارجوك يا رب تعال يا رب تلف الضعف اللي فينا انت قلت قواتي في الضعف تكمل واحنا واقفين قدامك وبتحط كل ضعفنا قدام ايدك قدامك يا رب تحت رجليك يا رب وبنحطه فينا للضعيف في جسده فينا للضعيف في نفسيته فينا للضعيف في عقليته فينا للشهوات كسرية يا رب وحتى مناخيره في الأرض وفينا يا رب للذات والقوه والمجتمع واخدينه يا رب وبرضو زلين وحطين مناخيره في الأرض بصين على نفسنا وبصين على ذاتنا ونسينك انت يا رب معلش يا رب تعال الضعف ده يا رب انت اللي تستخدمه عندك ادينا يا رب تواضع ادينا يا رب نعرف قيمتنا ونعرف حجمنا يا رب ادينا يا رب نجري عليك ادينا يا رب نبص على عالسماء ادينا يا رب تبقى هي دي مشتهى قلبنا يا رب السماء يا رب اوعى يا رب منروحش السماء ونقعد معاك اوعى يا رب منوصلش عندك ان كنا يا رب بنضعف وبنقع معلش حقك علينا احنا اسفين يا رب انت قلتنا لو اخوك غلط ليك مش سبع مرات سبعين مرة سبع مرات في اليوم سامحوا امال انت هتسمحنا قد ايه دمت كلية يا رب الرحمة وكليه الحب معلش سامحنا بنقع وبنضعف كتير ارجوك سامحنا بس احنا بنقف قدامك تاني يا رب بعد كل ضعف المهم ان احنا بنقف قدامك حتى سقطنا ووقعنا لكن احنا جيد لك يا رب وبنقول لك سامحنا سامحنا انت عارف ظروفنا وعارف احتياجاتنا وعارف تعبنا فين تعال يا رب انت حط ايدك على تعبنا ده ادينا نسلمك ارادتنا ونسلمك حياتنا انت يا رب اللي مدبر حياتنا وأنت حاطط لنا خطه احنا جدا في تدبيرك واسطين جدا في اللي انت بتعمله بنقول لك يا رب لتكن مشيئتك اللي انت عايزه يا رب في حياتي يعمله اللي انت عايزه في حياتي يعمله لكن طلبنا واحد يا رب هو السما يا رب ده طلبنا الوحيد اللي هو السما مش بلنا نجاح ولفلنا كلية ولفلنا دراسة ولفلنا مستقبل لأن كل ده الى فناء يا رب هيزول لكن الحاجة الوحيدة اللي هتقعد لنا هي السما أرجوك يا رب السما وصلنا ليها يا رب بارك يا رب في ولادك الواقفين بين ايدك انت شاف وسامع وحاسس بكل واحد فيهم حاسس بتعابه انت فعلا حاسس بتعابه واقف قدام كل واحد فينا في شخصه بتسمعه بتحط ايدك عليه وبتباركه، ارجوك يا رب لن نطلقك إن لم تباركنا مش هنسيبك يا رب إلا ما تباركنا وإحنا واثقين جدا يا رب فيك ان انت مش هتماشين هنا الا بتحط إيدك على كل واحد فينا وتباركنا ارجوك ارحمنا اغفر لنا خطايانا، أخواتنا اللي مجوش انت عارف ظروفهم أوكبرك واحفظه الاجتماع بكل فيه اذكر يا رب كل ولادك اللي مجوش أذكر اذكر يا رب ولادك المحتاجين التعبانين اليتامى والارامل اذكر اللي في المستشفيات واللي في السجون اذكر يا رب الناس اللي همش لهمش حد يذكرهم اذكر يا رب المرتدين والمعاندين اذكر يا رب الساقطين اذكر يا رب كل ولادك يا رب اذكر يا رب كل ولادك بركه شفاعة أمك العادرة شفاعة جميع مصحف قدسيك اقبل صلواتنا كلنا رب يسوى المسيح عمي. يا مالجا نفسي أنت فيك الامان في وسط غربتي أحتاج إلىك أحتاج ترفاني بقواتك بقواتك أنت تعين ضعفي وترحمني يا سيد فارويني وحيني إني أريد نور حبك يستعو في داخلي يا سيدي إني أريد العمق فيك فاروني وحيني إني أريد <تصفيق> يا صاحب الحنان هسار ختيلي إني راجع لدربك انا راجع لنورك يا صاحب الحنان راجع لحد صاحب الالحان يا نبع قوتي يا فيام يا مالكي أنت بروحك أنت بروحك أنت تقود عمري ورحلتي يا سيد ارجوك ان ارادتي المس وحواسي بل وكل دنيتي يا سيدي غيرك <تصفيق> اللمس في فادي وحاوي الوقت يا صاحب الحنان اصار لدربك أنا رادع لنورك يا صاحب الحناء بنورح القدس اللي جاد أمين ربي وإلهي ومخلصي وحبيبي يسوع المسيح يا رب بنشكرك يا رب من أعمال قلوبنا يا رب بنشكرك يا رب من أجل محبتك لينا يا رب يسوع المسيح بنشكرك يا رب من أجل سترك علينا وحفاظك علينا وعنايتك بنا يا رب نشكرك يا رب لأن احنا وثقين أن عينك علينا من أول اليوم لآخر نشكرك يا رب لأنك بتنجينا من تجارب كتير يا رب وأمور خطرة كتير يا رب يا صلى المسيح يا رب احنا وثقين أن احنا أولادك يا رب وأن أنت أبونا ورعينا وفدينا ومخلصنا وثقين يا رب في محبتك واسقين يا رب في رعايتك لكن يا رب امور العالم بتاخدنا بعيدا عن المحبه دي يا رب الشيطان يا رب بيخلينا نحب امور العالم ونبعد عن محبتك رغم محبتك يا رب الكبيره لينا اللي احنا يا رب غير مستحقين ليها يا رب نطلب منك يا رب انك اوعى عننا يا رب تحجب وجهك عنا يا رب يا صالح مسيح من أجل قصود قلوبنا يا رب وبعدنا عنك لأن احنا مناش غيرك يا رب نلتجئ ليه وقت الدين مناش غيرك يا رب حنين وطيب ورحوم ورؤوف غيرك يا رب انت عارف يا رب ان صنعت ايدك ضعيفة وانت فنخار الاعظم انت قادر يا رب تشكلنا من اول وجديد يا رب يا صلى المسيح مد ايدك يا رب على كل واحد فينا النهاردة يا رب واصنع انت يا رب من اول جديد ايها الفخار الاعظم انا كالخزف يا رب بين يديك اعود واصنعني يا رب وعاء الاخر يمجد اسمك يا رب يا سوى المسيح احنا بنجد عناك يا رب وبنقفل عينينا ودنا ان احنا نشوفك او نسمع كلامك لكن احنا واثقين انك يا رب ما بتسبناش وما بتنسناش ابدا يا رب انت قلت يا رب انا ذا واقف على الباب واقرع انفتح فتح احد ادخل واتعشى معه يا رب سامحنا كنت كل يوم يا رب بتخبط على قلوبنا يا رب وعلى باب قلوبنا واحنا من اجل قصاد قلوبنا يا رب بنقفل الباب وبنسمع لك يا رب يا صال المسيح سامحنا يا رب ومع ذلك يا رب انت كل يوم وفي كل صباحك جديد بتيجي تخبط على قلوبنا يا رب انت قلت كده اعطيني قلبك ولتلاحظ عينك وتركه طب رب انا هديك قلب ازاي يا رب وانا مش حاسس بالعشرة معك هسلم حياتي بين ايديك ازاي يا رب وانا مش فتح انجيلك وبقى في وقفة صلاة ليك يا رب يا صلى النسيح كنت ما انت يا رب تسندني بايدك يا رب هجي لك ازاي يا رب يا رب انت ممكن تسيبنا نهلك، حاشا يا رب ابدا لان احنا اولادك يا رب ممكن يا رب تغضب علينا حاشا يا رب لان احنا اولادك يا رب يا صار المسيح انت ممكن تقدمنا اه يا رب لكن عمرك يا رب ما تهجب وجهك عنا يا رب تعال يا رب ووصل يا رب تعال ووصل يا, يا رب بروحك في قلوبنا النهارده كل واحد فينا واقف امامك يا رب في اموره وفي خطايا وفي شهوات في حياته بتبعده عنك انت يا رب يسوع المسيح انت قادر النهارده يا رب تلمس كل نفس واقفه امامك وتطهر قلوبنا يا رب يسوع المسيح يا رب اوعى يا رب تحاسبنا على خطايانا لان احنا مش هنتبرر قدامك يا رب يا رب احنا ولادك واحنا صنعت ايديك اسندنا يا, يا رب يسوع المسيح الدين يا رب قوه يا رب قوه موسى يا رب في التغيير انت يا رب انتشلت يا رب من خطاياه ومن اصراره ومن افعاله الرديئه يا رب وما ومكنش يعرفك يا رب يسوع المسيح لكن انت تحننت عليه يا رب وجعلته قديس عظيم يا رب هو موسى الاسود يا رب يسوع المسيح أنت قادر تغير وقادر يا رب تصنع من التراب حاجة كبيرة أو تمجد اسمك يا رب يا المسيح تعال يا رب بعين تحللنا النهاردة وقفوا وقفوا وسطينا يا رب وغيرنا تعال واسكب يا رب بروحك قلوبنا وفي حياتنا يا رب يا المسيح ادينا قوة الإيمان قوة التغيير يا رب ادينا يا رب تكون أنت الأول والآخر في حياتنا يدينا المجد اسمك أنت يا رب في كل حين يا رب يا سوى المسيح يا رب نحن وصلين في رعايتك لنا يا رب وصلين أنك مش هتسيبنا ابدا بس أنت عارف يا رب أن أمور العالم والشيطان بتاخدنا بعيد عنك يا رب كل واحد ليه طلبه النهاردة يا رب رفحها ليك اسمع يا رب واستجيب ليها يا رب انظر بعينه وتحننها يا رب على أولادك الواقفين امامك أمامك يا رب يا صلى المسيح ما ترفضش حد فيهم يا رب لا من أجل قصود قلبه ولا من أجل شروره ولا من أجل خطاياه، ولا من أجل محبته للعالم انت قادر النهاردة يا رب تيجي وتسكب روحك يا رب وتغيره. الدين يا رب حياة الإيمان الدين حياة الغلبة والنصر على الشيطان يا رب يا صلى المسيح بقوة صليبك بدينا نعيش يا رب بمجد اسمك القدوس ليروا أعمالكم الصالحة فيما تجدوا الذي في, في السماوات مش هنقدر نعمل ده يا رب بدونك انت مش هنقدر نتغير يا رب غير لما تيجي انت وتسندنا يا رب وتحط إيدك معانا يا رب لكن احنا لوحدنا ما نقدرش أبدا اسم يا رب كل طلب رفعت إليك النهاردة يا رب اسكوا يا رب كل مرض كل مريض يا رب إش فيه يا رب اخوتنا الذين رقدوا يا رب انت قادر تنيحهم يا رب في فردوس النعيم يا رب اخونا النهارده اللي سفناله السماء أخونا عماد مندوح يا رب انت قادر يا رب ترفع تفتح له باب السماء يا رب وتسكنه مع ابراهيم واصحابه ويعقوب يا رب يا رب اجعل شهوه قلوبنا ان احنا نسكن معاك في ديارك يا رب يا صار المسيح شهوه قلوبنا ممكن تكل للعالم لكن انت قادر انهارده تغير شهوات قلوبنا يا رب انها تبقى معاك انت اوعى يا رب تبعدنا من ملكوتك اوعى يا رب تسيبنا نهلك للشيطان يا رب يا سعد المسيح اذكر يا رب كل نفس انتقلت اليك يا رب انت قادر تفتح لها باب الفردوس يا رب اذكر رب الارامل والايتام يا رب انت قادر تعولهم اذكر رب الحزانه انت قادر تعزيهم يا رب يا سعد المسيح تعال يا رب واسكب في قلوب الحزاله النهارده يا رب عزيهم يا رب تعالوا يا رب امسح كل دمع من عيون ولادك يا رب يا المسيح يا رب ما غيرك نلجأ ليه وقت الضيق ووقت الحزن بشفاعه ام النور مريم بشفاعه كل مساق قديسيك الذين اردوك منذ البدء بركه اولن واخر دمك المسفوك من اجلنا نحن القطاع على عود الصليب سمعنا رب عندما نصرخ قارين بكل شكر بدلة البنين أبينا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك لكل ما كما في السماء أغطينا اليوم وأخفر هذه نبنك كما نخفر نحو أيضا مزمين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيحة سعر بنا لأننا لك المدقوة